ما بعد اخوتي الكرام أذكر في دقائق معدودات بخلق جليل عظيم ألا وهي التضحية التضحية هل فكرت مرة في هذا الخلق التضحية هل تدبرت في إقامة هذا الدين اعلموا رحمكم الله أن هذا الدين قد قام على أيدي رجال أنفقوا النفس والنفيس أنفقوا كل ما يملكون من أجل رفعة هذا الدين وأذكر لكم أمثلة لأفعال هؤلاء الأماجد الأكارم رضي الله عنهم من الصحابة الأبرار وكيف ضحوا بأنفسهم وبأموالهم وبكل ما يملكون من أجل إقامة دين الله عز وجل؟ لتعلم أن الله جل وعلا قد حملك مسؤولية هذا الدين، فكل مسلم لا بد أن يستشعر بتلك المسؤولية التي حمله الله عز وجل إياها. أولاً التضحية بالنفس. انظر رحمك الله. إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأذكر مثالا لصحابي جليل ألا وهو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه لما حدث ما حدث في يوم أحد وانهزم جيش المسلمين في المرة الثانية وانقض المشركون على المسلمين في ساحة القتال فتركوا الساحة ولم يبقى أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم سوى تسعة من الصحابة سبعة من الأنصار ورجلين من المهاجرين واجتمع المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم وكل يريد أن يغفر بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه التسعه الذين يحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم من يدفع عني القوم ويكون معي في الجنه في بعض الروايات ان طلحه رضي الله عنه وكان من المهاجرين طلحه وسعد فقال طلحه رضي الله عنه انا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست أنت يا طلحة ثم قال من يدفع عني القوم ويكون معي في الجنة فقال طلحة أنا يا رسول الله قال لست أنت يا طلحة فقام رجل من الأنصار فتقدم فقاتل دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقتل ثم اجتمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يدفع عني القوم ويكون معي في الجنة او كما قال صلى الله عليه وسلم قال طلحة أنا يا رسول الله قال لست أنت يا طلحة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل فقتل ثم الثالث ثم الرابع حتى قتل السبعة وهم يدافعون عن دين الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه من المهاجرين لطلحة ابن عبيد الله ولسعد بن أبي وقاص وقال والله ما أنصفنا إخواننا لأن السبعة الذين قتلوا كلهم من الأنصار ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا زال القوم يريدون أن يظفروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من يدفع عني القوم قال طلحة انا يا رسول الله فقال الآن يا طلحة الآن يا طلحة يعني كأنه يقول لقد ادخرتك لتلك الساعة يا طلحة فتقدم طلحة رضي الله عنه فقاتل قتال السبعه حتى دفع القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي سعدا السهم ويقول اضرب سعد فداك أبي وأمي قاتل طلحة رضي الله عنه قتالا شديدا يقول أبو بكر رضي الله عنه وقد أتى من بعيد نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت سوادا والسواد هي صورة المرئي من بعد يعني لو نظرت من بعد وأنت لا تدرك ملامح من ترى ترى سوادا قال فرأيت سوادا يدافع يكون مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره يعني يقاتل عن النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية. قال. فلما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قد ألقي على الأرض وإن الدم ليسيل من جميع جسده ما الذي فعله طلحة قاتل ودفع القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطعت بعض أصابعه فأحدث صوتا قال حس يعني كأنه يقول أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله يا طلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة إلى السماء وهم ينظرون كرامة لك عند الله عز وجل وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقى صخرة وقد كان يلبس أضراعا دروعا ثقيله أثقلته مع الجراح فأراد أن يرقى على صخرة فما استطاع أن يرقى صلى الله عليه وسلم فإذا بطلحة ابن عبيد الله الذي جرح في جميع جسده قال عقرت يوم أحد في جميع جسدي حتى عقرت في ذكري رضي الله عنه والدم, والدم يسيل من جميع جسد طلحة فانحنى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اصعد فوق ظهري يا رسول الله وهو الجريح الذي يسيل الدم من جميع جسده فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقر على الصخرة قال أوجب طلحة أوجب طلحة يعني وجبت لك الجنة يا طلحة أوجب طلحة هكذا إخوة الكرام كان الرجال قال العالمين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لقد ضحى الصحابة رضي الله عنهم بأنفسهم لأجل رفعة هذا الدين فرفع الله جل وعلا به الدين ورفعهم الله عز وجل وهكذا فعل أنس بن النظر الذي نزلت فيه تلك الآيات من المؤمنين رجال صدقوا ما الله عليه فمنهم من قضى نحبه لما تخلف عن غزوة بدر قال أتخلف عن أول غزوة يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها المشركين والله لئن أدركت قتالا مع النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد انطلق وقد ترك القتال لأنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل فانطلق رضي الله عنه فلقيه سعد فقال إلى أين يا إلى أين يا أنس قال والله إني لا أجد ريح الجنة خلف أحد إني لا أجد ريح الجنة خلف أحد فانطلق رضي الله عنه فقاتل قتالا شديدا حتى مات ومن كثرة الجراح ما عرفه ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه هكذا كان الصحابة قد ضحوا بأنفسهم ولذا فإن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن بايعناك على قتل الانفس وعلى ضياع الأموال وتيتم الأطفال وترمل النساء ما لنا قال الجنة قال الجنة فقال صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم الجنه فقال طلحه امد يدك نبايعك والله لا نقيل ولا نستقيل يعني لا راحة بعد اليوم يا رسول الله والله لا نقيل ولا نستقيل لأنهم تحملوا هم هذا الدين فحملوه على أعطاقهم فرفعهم الله وأعزهم جل في علام وهكذا إخوة الكرام الآثار في تضحية الصحابة رضي الله عنهم كثيرة وأما المال فأذكره. هذا الصحابي الجليل الذي ما ترك بابا من أبواب البر والخير إلا وكان فيه سابقا وإليه مسارعا إنه أبو بكر رضي الله عنه الذي لم يرضى إلا أن يكون دائما في الصف الأول دائما لا يسبق حتى قال عنه عمر رضي الله عنه والله لا أسابقك بعد اليوم أبدا لأنه لم يستطع أن يدرك أبا بكر رضي الله عنه اسمع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو يوصي الناس بأبي بكر ايها الناس والله ما ما نفعني مال عبد قط ما نفعني مال ابي بكر والله ما نفعني مال عبد قط ما نفعني مال أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه وبكى وهل أنا ومالي الا لله ورسوله وهل ومالي إلا لله ورسوله يا رسول الله أنفق أبو بكر رضي الله عنه كما قالت عائشة أربعون الفا أربعين ألفا أنفق جميع ماله لكنه رشد النفقه انظر إلى ترشيد نفقة أبي بكر لما أنفقها في سبيل الله في رفعه هذا الدين وإقامة حدوده وتقوية شوكة المسلمين وكان يعتق العبيد وكان يشتري العبيد ويعتق هؤلاء ليكون له نفعا يوم القيامة فرشد ماله في النفقة فكان من أفضل الناس عند الله جل وعلا بتلك النفقة وأختم بأختم بعثمان ابن عفان رضي الله عنهم الذي حس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة في غزوة تابوك وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فقر وعوز ويحتاجون إلى مال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد صعد المنبر وحث الناس على الصدقة فبعض الناس جاءوا بصدقة ولكنها قليلة فقام عثمان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها يعني أجهزها كاملة في سبيل الله فسر النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر فحس الناس على الصدقة فقال عثمان علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله ثم في الثالثة عثمان وقال علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم لقد تصدق بصدقه أوجبت له الجنة كما قال عن طلحة رضي الله عنه أوجب طلحة يعني وجبت لك الجنة يا طلحة هكذا إخوة الكرام كان القوم يضحون بأموالهم وبأنفسهم وبأغلى ما يملكونه لأجل رفعه هذا الدين فسل نفسك هل ضحيت بشيء لدين الله هل ضحيت بشيء ابتغاء وجه الله عز وجل إن الله جل وعلا قد حملنا جميعا تلك المسؤولية فلنتحمل هذه المسؤولية ولنقلد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا الحق بالقوم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم